رجل دخل مع الإمام بنية صلاه الوتر ثم تذكر وهو في الصلاة أنه لم يصلي العشاء فقال صلاته عشاء فما الحكم في ذلك؟ إذا دخل الإنسان في صلاة نفل مع الإمام فلا يجوز له مطلقا أن يقلب النية إلى صلاة فرد والذي يصلي الوتر خلف الإمام ثم تذكر أنه لم يصلي العشاء فصلاته باطلة لأن وقت صلاة الوتر يدخل بعد صلاة العشاء وهو لم يصلها فصلاته للوتر باطلة وعليه أن يخرج من الصلاة مع الإمام ليصلي العشاء والله أعلم